فلما نبأها به قالت من أَنْبَأَكَ هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِينُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طلقكن كُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مسلمات. مُسْلِمَاتٍ Muslimatim, mukminatim, kwanitatim, ibatin, abidatin, sa, ihatin, sa, ibatin, abikaro, ja, ayu وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا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 ومرجم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين